وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا فقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسولي وعذرتهم وأقرضتم الله قرض حسن لئن كفّر عنكم سيئاتكم ولئن دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنها. I no. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّطَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فَنَسُوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العذاوة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 قال رجلان من الذين خافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكنتم مؤمنين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 وَتْلُ عليهم نَبَأ ابْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَادِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب العالمين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 ماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد ما ويضيعه يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإلا تؤتوه فحذرو وما يرد الله فِتْنَتَهُ فلا تملك له من الله شيئا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 وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّمَاوُرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ نزلت ورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلم وللذين هادوا الرّبّ ليون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهدا فلا تخشون الناس وخشون ولا بآيات ثمن قليل وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم كافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة الله.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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمم تمو وحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنيحكون بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا ك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أي يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وما يتول لهم منكم فإنَّه منهم إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَرَّىكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ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 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 وَعَمِلِ الصالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا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 الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رق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 من لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء أم مثل ما قتل منا نعم يحكم به ذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اليدق وبلاغ أمره عف الله عما سلف ومن عاد تقم <تصفيق> الله منه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 يعملون <تصفيق>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 إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخرا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد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 إن لهم فإنك أنت العزيز الحكيم